كتاب فصدت آياته. طبعا مش ده كتاب العالمين كتاب ما كرايهاتين. يعني كتابك جلك وشيا جلك معزنا قدرة. رب العالمين كتاب يعني كتابك جلك قدرة ويا معزنا. رب العالمين عنه گلی بسیار مراهم گشتیدیا قدر به کتابه بگرند به قرآنه بگرند و قدر قرآن قرآن عوتو عملی بپیکی قدر قرآن قرآن عوتو واقعی نیو عملی بپیک و دیپ چی و که دستوره خو که امام خو که پشواه خو اما قدر قرآن قرآن تنها ونیه تو وقتی که او ای کی ونیا قرآن این حد مجس دردش لی بکی تو برنابیه بس یهایی برنابی تمام بر إنه يحبت برسالة الدرون أمد من قراني بنا حنية تعمل بنا كنت أخبرتني بقراني قد رأتنا في قراني بخنية تعمل بنا كنت أخبرتني بجيته كنت أماما في شوائحه فهي هند الشعب العالمي كتاب أخبرت كتابة قلقا بقدرة وقلقا ما ظن فصلت آياته يعني آيات في كتابة كتاب رب العالمين يقرأنا هم آيات في النهاية هاتنا دياركرا ميزة وبينة آياته یعنی همو آیات و تی تابو و قرآن برمیدیار کرین، بیداشکر کرین، یه دیار کرین، یه هاتین الگ جدا کردن، آیات و یه دیار کرین آیات هایی بحثی توحید آخودت و نافعت رب العالمین کن و شورت رب العالمین کن و هندک آیات هایی بحثی عبادتات کن، همیلوف کد رب العالمینی و هندک عب آیات هایی اخلاق و روش تات کد و هندک آیات هایی بحثی و به و به قمبارا وقت جئن وربعميني رأيكم قوميتوا وقصيت قوميتوا هذا كتاب فصّلت آياته وكتاب فصّلت آياته إيش معناه؟ يعني هم وش تجمع تداهات يديار كن؟ في نزك خديت كت أمر في سبب هندك. ودير ودير غضب هم ما يهات كتاب آياته يعني همچون در دنیای آخرت تو صنعت و تجارت و مدرک رای دارید. نیا ف آخه نه و نیا کجی نه در جهان نه در کسی یا بلابه. می‌بینیم همچون در قرآن دارید. خوی ادی که داشت اصفهان رو خاچی که یو چطور تیاراچی که و نیا چه چطور واجد نه که یو چطوری چی عثمانه و نیا و نیا و دروا. قرآن و نیا کتاب کا كتابات خلقية فيره هندك اكتشتف عبادته قدائكي اكتشتف باري بريخ والقريط التارياتيه والشركيه والكفريه بو توحيده الجهنمه و وركا و ريكا الشيطاني بو بحشته و رب العالمين اف كتابه برهنده بو وكتاب كتابه نفصلت آياته ادفيه هنده ده رب عاميني بو ما يكيلي همو اشتاكيه ده دي هاتيه دياد كرن قل هنده ده داش هنده جا رب عام بو ونشتديش عيشات ذا أما القرآن لا أتيه كتابة كبهنده كتابة في الصلاة آياته يعني أمشتك الديار كري بو كمرو في خدب ابناسكو ونيزيكي خديب, ونيزي خديب بيته ودير كفيد الجهنم ودير كفيد الحرابية قرآنا عربيا رب العالمين يتبجت أفقرانا لغة عربيا بريكري و هار هوش رب العالمين هار پيغمبرك بريكري بيت كأو پيغمبرنا في جي قوم ده بريكريا او كتاب ابو بيغمبرك يا عمري ايش رايك وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابا مش ظهر بيغمبرك ما ابو برايك زمان قومي يعني كبيغمبرك كردوف برايك لي او كتابه او وحي ابو برايك لي بشبرايك لي كردي برايك لي بيغمبرك بالعرب ونف ناف برايك لي بالعربيه برايك رب العالمین ارش دوی بوده پرآن عربیان چونکی آب پیغمبری هاتی هنرتن چبو عرب دب چی بی؟ نیکتاه با دب عربی بی. و آب عید رب العالمین یا ما یشاآ و یاختارو. محمد صلی الله علیه و آله امشته حس کدی چی کد؟ و امشته حس کدی چشی کد؟ دلیقی. مرور و کدی دلیقی دکتة چه دکتة پیغمبر؟ من نافق وي كاوماي في بي غمبري دي دي ليني دنيا دي انت دريو دي كتب بي غمبر وبشتيننا في كاوماي داش 400 ين بزمان وادي و كتاب و وحيه بو انت خارعه و امر 400 حكيمه و واو كس منيا مروبي منيا اخيا منو بك دي هداهات والحقيه تش صحنا كتبه هندي منيا قال يا است غمبره تشا تشقاوم مدسی ایمان پینه ما آنها آنف کتابا ونیا چه زمانی نه ولی که کردی نیستی بده ایمان پینه پینه مگه کردی نبیت اسی ایمان پینه ونیا اوا سحکر نکه ونیا خاله بودینی وسحکر نکه ونیا یا قومیه وسحکر نکه عصبیه بچه عصبیت و جاهلیت اوا بو حقیه مرو ونیا عاقل بیتویش ارزاب بیتو ونیا وعقل خود داشته له دسح که کی کس ونیا بریم روی داده حقیق و راستیه او او بچه او حق و راست مردی دی چیت دی حقیتشی ندی چیت ندی زمانی و لغتی و قومیتشی نه آفه دیس اند ما دم آفه آف قوم اند آفه حق و راست مردی دارسته ونیا نه همو کردی باشن نه همو عربی باشن نه همو ترکی باشن نه همو فارسی باشن چه تو اینجا کوچولوها همودشنه همود باشن و همود معصومن و کس او او سری هموی و نیه چیه همان چیجارانیه نفت چه کاموادانیه کاموی هایی همو کاموی کی باشیده دای خرابشیده دای و همو کاموی کیش آب و معلومات همو کاموی کیش اغلب الوچ نه اغلب الو خراب همو کاموی کی اغلب الو خراب چون کی اب آیت فرمان اوراب عالمیه ودی فاسقون ولا تجد اكثرهم آن ارب العالمش ولكن اكثركم للحق كارهون أغلب الحاكلكي وأغلب المربكرب تبادبه، كرب, كرب حكي يبادبه. بهند دبيني شو ونيا؟ أغلب هم وكو ما كيو، همو ملادكيو، هموجي أكى أغلب الواتشنا، أغلب الوانية أم أو نين عودي حاكيه شنو؟ أو أم نين عودي درسي دي دين الإسلام شنو؟ أغلب الوانية بقى يتخرابو يدي هواء نفسه حجن. اما أما كيمتهيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم. إلا أن بناء إيمان بنعمال صالح كان وبناء إيمان بنعمال صالح كان إيش هم قبتشنا هم قبتش كمان الجاوة هم قبوا أو مروي حس كذي حقيب زمان ده چرای کرد و نیا قبیل ناکت و دخول دییر کرد به هنگی صحنه که تو آبچه قوم و چهول بجنوبیا ات آب واب کینع قیاس اخو ولما دام آبیوده یعنی افغانمها موی پیچه و نیا نه کرد همون خراب نه عرب همون ترک همون خراب نه فارس همون خراب نه همه چیه تی دهین همه باش و خراب تی دهین و همه کسک و دی دین خودش رو مرویت رأسه درسنه أي مر وقت خرابنيش. بنت دعوة قرآنا عربيا واحتر بعض عاملين يقولي يا عربية العالمين ونيا هنا ت والنافع عربي ده. قرآنش منا ودي بين امتحان كده. كده ام يمون و. بيهامبريو. كن يديركن س سافس سا شيء أساس والله ما أتخوف على رب ظلم ما المكريت بجد ولا يجري منكم شناء وقوم على ان لا تعادلو بجد شناء بجد ظلم تكربيتو خرابي تكربيتو شنائك تعادلاتناك وظلم ما المكري وخرابي ما المكري أما قرآن الشريعة بنيا قرآن نبوديها رزومين بنا أما كنجد ظلم مكر وكنجد ما قراني. نیا قرآنی نگودی زمین کرده بودن قرآنی نگودی تعادل کرده بودن قرآنی مال کرده بینه نگودی یارم کدیت خراب دار نیا اما او او مرویت و اغزالمت و فاسقیت و افشودگی و اینگی افشودگی نبنا و و نبنا و و نیا اما چه کی نیا با حشتوخوا کردی قرآنی اجازه نووا که هوش دانه بین و کی صدامی دان سریونیت بوده چه بوده الامفال نیا او اینگی وحشتی أنفال يعني أو مالكوفرا أبد كيف تدرس بصرمانة ده الناب جهاد ده واحد تيت توزيع كرنسان بصرمانة مالكوفرا ناب جهاد كشريعة ده أبد بجني الأموات نيا أن بجني الغنيمة أبد بجني الأموات هم أصداميون يا لأن الدين دي, دي, دي خدناش ودي قرانه ناش وبيشلقو كبيره عف نافذان صيدوش كن ده شو لا خوب يدرس كن نيا وشو لا خوب حقته وحراسته نيا ما كيا أو ويد تركياش نو مکدون سره او د شولاخو به درس کته چي است کړه نه چا کورډو شاري کورډو کړيونی او او او هجومه کړيونی او جاي شبريونیه کړه کورډو په نه هریدان هر کوه چې مقصد به هيا نو وکچې دون سره نو وک دېني نو وک دې نه در قرآن دایان سنت پیغمبر د الله علیه و سلام موږ د شولاخو به چرې کړه درس کا محتواني نیګټیو نه و پیامبری نجودی استالله علیه و سلم و دین اسلامش نجودی و آن و همون یه فهنده بریم. فهندم رو ببصورم آن وقت صحبت حاکیه. تی بیاد دیر الفا شود آن صحبتا چه؟ صحبت حاکیه. صحبت که کیه حقه و کیه راسته. می‌دونیم که خوگری تو، و دی اعتراف پیکتو، کافیه حقه و یه راسته و دی دیچید. صحنه‌گری که آفونیا قومی منه، آن ملتی منه، آن ملتی منیا چی جام رو ببصورم آفونیا سأحكرناك خلطة نفس أحكرناك جاهليتها فهذا نحن نرى العالمين القرآن يقول, يقول, يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يقول أبا عادت الكافر كحمية الجاهلية أو أس بجم بس أو جت ناف من لاتي خو قوم يخوضها يتبين بجمعها مو يحق ويراستها و, و جت غير يواشير هم يرافزكم و بجمعها خلطة أبه حمية الجاهلية <سؤال> أبه جرماتها جاهليةها بس يا خوب يا جم الله أبه همuye مني حقه ويراسه جبوي أخبر يا خلاتي شبيد ويا غيره هو همuye منيا هذا خالته منيا مرود حق بيت هاي من من الله عليه وسلم انبي رامري ص على الله وسلمت اون بصرمان وته الشركات كان انبي رامري ص على الله وسلمت دي شركه ماتيه وته هند بجن والكعبهتي تمسي دبك عباد فينا ويسين حوندن بكعبه الشرقه انبي رامري ص على الله وسلم لاوت ديننا ونياكم العينن ولبج عزايل كون اخدي شركانو قالك المواصره انبي رامري ص على الله عليه وسلم دبايا ودا صحابته ودي جيرا بوجهتز و اخ فنينتان دیکه سینده بکعبه نخیل نمیگوییم که آن دو سین خان بیشتر و ربیل کعبه تی از خدای کعبه کمان. میگوییم که نکاش نهف مجذو آنگه تهیونی سینده خیلی و مالا خدای کمان بیشید. من وین آنایی کمان. میگوییم ول سینده کاش شرکیه. میگوییم مرو بیشید خدای مزگفته کمان یا خدای کعبه کمان. من نبیت چی بیشید نبیت بیشید مالا خدای کمان نبیت بس رب العالمی تهدا خواندن یا نم اکل نویت ویا اکل صفات جا بعمر صلى الله عليه وسلم صحيح أو حقيق كقابل كانوا لا ليكيشبو لا ليتجمع كل هما مواصلات النبي صلى الله عليه وسلم كجيبو كجيمو. ملو في بزمان يشتبه هر حقيقي هر جهة كهار تبيها كليب كات تبيها قابل كاتو تبيها اعتراف في بكتك أوفاء حقه قرآنا عربيا رب عمينيا في القرآن هنا في زمان كه زمان عربي قدام إيمان بينين يانش ونيا إيمان بينائين لقوم يعلمونه What can people do to this blessing? You search the Quran, to monitor the bell, lifting of the prayers. They teach the clapping as a people, that knowledge in Recently, I see a community who teaches a noē at You Sua. Really simply don't care. Perfectly say that Allah speaks the Lean of the seguir, and it is not in you in the light of the Holy Quran, وديراناتي توب، اوهي كو قرآن ونيا فايدة يفاكسانا داد وقرآن ونيا شفاعته بباكسانا داد اما القرآن رجع دا داد. رجع دا قرآن رجع قيامت داد شاهدية سروا داد ورجع قيامت داد قرآن شقاعته لله لربعالمين الفاكسانا اما كيه يفايده قرآن الدنيا؟ كيه رجع قيامت قرآن مشفاعته تدد لقومين يعلمونه او قوم اوهيكب كان يا خفرع علم كان ويا خفرع قران تفسير القران كان وخفرع دين يا خدي كان خفرع شريعه كان بهندي اول ايات شوت يا قبل بيغنبري صلى الله عليه وسلم اقرا بسم ربك الذي خلقك اي كل ايات دي ربنا فعلم انه لا اله الا الله هم غير ربنا امري الماكرين يعني بسم الله عليه السلام طلب العلم فريضه على كل مسلم وخفر كنا علمي واجب فرض انا مستحب انا اشتكي باشا فرض واجب صار هم كان يكوران دي فايدة مروبية، كان يكوران دي شفاعة مروبية، كان يكوران دي أهل <سؤال> قرآن لقوم يعلمونه أو قوم خفيره شبكا؟ خفيره علم كان وعلم لها ديهابت، أما قومك بتدير بالعلم <سؤال> الشرعي، وخفير نكر بيت، خفيره قرآن نكر بيت أفمروا بقرآن شو فايدة بنادت بالعكس رجاء قيامته قرآن دي شكواته والفاكسانة بشيرا ونذيرا أفقرآنا رب العالمين بجيد بشيرا ونذيرا يعني مزجينية دتوكة سعبه إيمان بنيت بقرآنه وعملي بيركاد وعبادتي بحديب تنكاد وعمل صالح كاد مزجينية دته كرب العالمين دفانا شليكاد دفانا بتناف بحشد ودليل راضي بيد وأفاد السر كابن السر كفناء معاذن أفاد بدس قباينن هروك رب العالمين كاد آية القرآن دوتي وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار مزجني ده دا إيمان دارا وعمل صالح كذي كارجاتمات رب العالمين دبت الناف بحشدة ده بشيرا مزجني ده تكه ده دات إيمان دارا قرآن مزجني ده إيمان دارا كارعمد للخوش أو نمت حق أو نمت راس أو نمت دي دين خديش أو نمت خديع و خوش تبين دوا سريخ الدنيا وآخرتها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آبادی مشتعل مروره ایمان اینه، عمل صالح کردی آو چنا؟ آو باشترین مخلوقات رب العالمین چهکرین؟ یه موقع فهم میزنیم دتواکسه، ایمان اینه و عمل صالح کردی و نذیران و ترس ترسیناره یعنی خالقی ترسینیدش. کافر و مشرک و ظالم و فاسق آبادان چه لیکن ترسینید؟ شدیم که ایمان پی نه اینه و عمل پرانه دينقوا عذاب دينقوا هنا دي رازي الكلون دينقوا هنا سرشور كرا ودي خسار بالدنيا وآخراته هل وكي كانت آيات رب العالمين يقوتي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شروا البرية منوفيت كافر يجيو فلا ومشركة أويت وقت بي عمبر صلى الله عليه وسلم عبادات الصنامات كريم وهل نوعك دي كافر أو هبن هذا ترين كسلا رب العالمين ترين مخلوق لنا لرب العالمين. دنياة وآخرة دنياة وآخرة هذا نذيرا ويقول يا كانوك إيماننا هنا وباورينا هنا وهل سرفيه كفر وشرك وخراب يخبر دوانبا رب العالمين ده چنه وكاد دينقو عذاب ده ودينقو عقاب ده دنياة وآخرة وهذا جواب ما وكاسو أف, أف آياته وكان آياتي ديه القرآن هاو يت بيجن جيو فلا جيو جيو فلا ناين عذاب ده ده چن بحشنا بيجن جيو فلاو إز و همو مشرك وكافر همو دشنت كيردا همو دشنت بحشدا. يعني ودليلوا دليلوا شيء يعني بس هم دي القرآن الشين. يعني وقران هاتي بشيرا ونذيرا. هكدي ياخف نواب وتبى القرآن بس جبو. يو بس بشيربو نذير نبو. شو بشيرا يعني مزقينية دتوها كسائر إيمانة إنه عمل صالحنا ونذيرا ون يعني توها ايماننا إيماننا إنه عمل صالحنا كان رباعين أفقرانا والترسين بشتأخذين وعذاب دا أو في آتتنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنوا ربعا من في آتتنا بش إن الذين آمنوا يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذين هادوا وبحسجيا والنصارى فلنا والصابئين هذا مفسره هر جالك اخف نيسر هيد انك يقوتي قاو مقبون عبادته استيرادك وانك يقوتي قاو صابئي قاو مقبون دين هبو يعني دي قاو كان عبو عميد دينك بغريكري وبيغمبارك بغريكري وانك وش يقوتي انه هر صابئة هر الامات بغمبارين صلى الله عليه وسلم يعني هر جال دينة كديدة و جال قاو ببيغمبارك كديدة بنا اما انحرافة كري والدي دينة كوية چلها هاتين چونه دایوچونه قیدین و کی از دیار اصل خودش بون بسرمایه موبش دینیه چلواتین و نیه ساد دینه حقوی دینه راست چونه در آبیش جلب عباده کی داوود ناخودی و تعباره کفرای کلی جکات جلب فیلاد فنا جلجیا دبنا جرهای کلوان دبنا و این کلوان بچن آوا تبعل داوود علیه سلامت و سلام دی داوودی چون علیه سلامت و سلام بچن آوا صعبیه هر ایکلوانه ربعمیه گویی هر ایکلوانه من آمنه یه گویی اتی و چب کن ہم نے امنہ منھم بالله والیوم الاخر یگتی چہ امتا بہاں پر رسال اللہ و اسلم چ جیبی چ فلہ بیج صابیہ بی جہر مشرک کیدی بی ہے کہ ایمان چہ بی ایمان خود بتنے اینا بی جو کرے جیا ایمان خود پہ نهایہ جناب عزیر کرے خدایا میں ایمان اتو خدے میں ایمانم خدے بتنے ہم فلہ نہ بیج ثالث ثلاثه ورابعا من القرآن يدعو أن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة رابعا صراحة على نهاية كيف تقول لقد كفر يقول لقد كفر جي كفر فلا كفر ونهاية أفا هركسة عبادتي بغير رابعا مني يقول لقد كيف تقول لقد كفر ومن يدعو مع الله إلها آخرا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون يقول هاركسك يا بي فالأمة الغنبري بصع الله عليه وسلم الجيابت فلابت وني هار إيكيها بي مادم إيكي دي بكذا الشريك رب العالمين يقول إنه لا يفلح الكافرون يقول هاركسك يا بنا هاركسك يا بنا ايمان بني بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل كصالحا فلهم أجرم عند ربه يعني أباء أمته بأيام بري إيمان بنيته وأهل توحيده بتعامل صراحة كده ويا شو ترسوع جذي سرني ودشتت بحشده وأبي جيا إيمان موسى عليه الصلاة والسلام دي موسى شو بيد أوي دشتت كده وقت عيسى عليه والسلام إيمان دي ودي عيسى عليه والسلام همه ایمان اینابی تو باوریم خودبتنه اینابی تو دیپیغمبر اکوچو بیت کوکی بیغمبر بحثی آن آتا دچنین که این دا دچنین نب حاشیه دا هر ایک این فن اما پیش دیپیغمبر مهاتی صلی الله و علیه و سلم ناف تورات و انجیل و همه کتابه که خودهن آن اینآن آخر الزبور و هر کتابه که دی وقت بیغمبر هات را به عمیل چی گوییه یه گوییه تیره دیکه چی دیپیغمبریم چی صلی الله و علیه و سلم و آیه قرآنی آیت آخذ الله ميثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه رب العالمين يوتي ما عهداله همو بيغبرك والد هم بيغبرك هو بيغنبش وقال قومي بياتش جفا بيغبرك ما هن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم النبي احمد الناف انجيل ده يهاتي وصفات البيامبريه صلى الله عليه وسلم یهو دی چیگا وا پیغمبرهات لا تؤمنون به واجبسن موچبکن ایمان پیغمبر بی بینسان الله و علیه و لا تنصرونه ادی دینوی چنیو پشتوانیو او اوا خودی همون دی همو پیغمبرکی یعنی تورات یهو دی محمد تا صلی الله علیه و سلم تی ایمان بی بینن فلا الله و ایمان و باور ی پی بینن اوا شرط کپشت دی فش دي هات ناب صلى الله عليه وآله وسلم فأنت أفعه تجير نابت الدليل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين كيف أهموا ديشنا الكيريدا ديشنا نابحة شونك أفعه تجير نابت خد بجد من آمن منهم بالله إيقوتي هركس كيل إيمان بكبين بالله وحده يعني إيمان بخد ابتنبين واليوم الآخري وعمل صالحا عمل صالحك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشيرا ونذيرا. هذا معنى بشيرا ونذيرا. مزجينيه داته إيمان داره راب العالمين ديباته بحشته ونذيرا و تلسينيه تشكافرة ودير راب العالمين هكاسر كفر وشركه خبر دواماً ديباته النوجه نمده وهتا يتادي النوجه نمده فأعرض أكثرهم هنا أغلب الخلق يشكر اشتغوك لقرآن فأعرض أكثرهم Number four, how about the Big Ten? You would point out مليار 10 million more people. A half a million? How about the Big Ten? Remember, it's competitive. You can win four. It's competitive being as best. If it you do not taste, What big ones يعني اويد بسرمان وما ايمانا بقرآن هاي اوش اغلب الواب درسي ده چه ناچن ده قرآن ناچن با هده قلت لفا عرض اكثرهم فهم لا يسمعون يعني او خنادنا شخنا دهنا قرآن قلت شخنا دهنك وشخدانك وشخدانك وشخدانك وفايدا اما خدائه؟ شخدانك كمشركة مكة ومواظنية مشركة مكة وكي ابو سفياني وكي ابو جهلي وكي بن نز بنو شريح افا كهال وابون دزی و تنها چون خوی دچار خدا پیامبری صلی الله و علیه و سلم وقت پیامبری صلی الله و سالمش در مکی بود، قرآن را دخان داشتن دزی و چنگوچو خدا نبود پیامبری صلی الله و علیه و سلم. دیماه وقتیات این هات نواری که هر سیگنالی هان کره بیاید و تیک دو کره بیاید و تیک کره بی خرابی هستی آن زانه چون یک اللهی پیامبری بنسال الله و علیه و سلم. این اولی وعده دهای کدوقتی وعده و بیند در جر کودیم ناتی این چه خدا نفر پیامبری بنسال الله و علیه و سلم. وقتی چی این چه خداه؟ یک چه خدا نوا بوده نبوده چپ کن دیمار بینو بازی ب. یک چه خداه؟ اما یک چه خدا نکرده چبو نبی فایده. یه وادل خود دزانی که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر خدایا و افتتاحی و نیا وحی الله را عالمی آتی و اعترافات وابخشیت ویا معاون مشترکه که گفتی آخفنوی آخفنکاش شرینه ویا اودسر که بید وای آخفنویا اصلی بوهای اولیه آخفنک ویا کاتازه آدیه داره نهایا اصلی بوهای ویا اوده جیرا پنجواد دفاعی خوشتده و دیدار خوشتده نیو اودی بلابابت النجیاده میماسادم علی و یعنی مشترکه گوچ خدا قرآنی اما چی بلندیه گوچ خدا نکاتشو بود و بیفاید ب میرویش چه جا گوچ خدایت یکی بعضی گوچ خدا نه گوییه یا بیفاید چه عملی پینا وینیا فوئدی لی ونداگری ویندیا بوچ خدانا هر بگیدا چه نكیلی هر وقیت بگچو خدانا نده یالا الجامد درزه بش طالبان بلا من هم گوی بمودرسه بودی بس اون گچو ندهی او گچو توای بیر ببینید حاضر بینه بیا گل احفنا مدرسیش بود بس چه نكیلی نخاندیه عمل بینكیلیه ن نخاندیه اینا به خودی رانه چوینه ای بوچ خدانا نک نبیه کوچب کت کو فوئدی لی ولگرن ویندیا بودی فهم لا یسمعونا يعني يجب ان يكون لدينا كما يجب ان يكون لدينا كما في لدينا كما النبي صلى الله عليه وسلم بو يكون لدينا كما يكون لدينا كما يكون لدينا كما يكون لدينا كما يكون لدينا كما يكون لدينا كما يكون لدينا كما جمع لدينا كما يعني لدينا كما آواتو سرش تکی دادهایی، بشه که همه پیش رهت کن پیداوت کوشید. و بج نوی تیرکیه و آوات کنن نو به چیه؟ تیرا. بج نه کینانا. بج نه وی الله عليه وسلم قلوبنا في اكنت يعني قلوبنا مغطیه با يعني دليل ما يتقرتين أبو منابجها عالجنيه شو إيش ناصر دليل هي ده؟ ونكشف منو في هاي خرابه وقولناها دليل من قردين واحدة تنصحات كده بس أبو منابجها دليل طبعا مشركة ماكيا شنو ولا لقونا درى؟ هنا وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم هل شيطان أفاق يا فريكر دوسته خو مرود خو، وما تورج أقيمت أبي وحية بفريد كده. محتى إحدى نصيحتك، ماخذناك باج بيشتدي، وش بيشتدي؟ بيشتدي قلوبنا في أكنتين، دبرتلي مائة قرتن، مما تدعون إليه، يعني أو دعوة، و أو بانجوازيتو، بانجوازي علمت كيو، وبما دعويت كيو، بيجي ماور إيمان بينن، حوجني دل المال، بيشتدي كيا، إيه قرتيه؟ شو إيش وفي أذاننا وقرن يعني وفي آذاننا صممون يعني الناف بجكة ماش يدكرن ويدقرانن الويتش تيه ويش تيتبو مدوجي ما يهو قولي بس اما يهو كاركر الچه الدعواته اما يدكرين الچه الدعوة وكي قومي شعيبي شكو ته عليه الصلاة والسلام وتي نفقه كثيرا مما تقول وتاوش تتبجي وتي وغلا بقم تينو كهي نا أبوك أتينا عن بيت شعيب دبوا كشعب عليه سلام وسلام بشرح كده تفسير كده شعبه تفسير كده اما مصلوب في كيا يعني وتم ايماني بينه وما عمل بينه أفاش وفي آذاننا وقرن يعني بتشكتما يتجران إن البشتي أول شيء تبيجي ومن بيننا وبينك حجاب ما بين منو ما وتأي محمد صلى الله عليه وسلم فردت جلقت السيرة فين يعني إيش جرى عملنا قينه نوعش نکته این وحدت توش تکی بود بیشیه، بیشی ویش تاکه واجبه، یا ویش تاکه نکه حرامه، یا ویش تاکه سنته پیامبری صلی الله علیه و سلم، یا ویش تاکه بدعاه، یه چه بیشته بیشته برای بمن بمن نبیه از تو تو چجوری نگهینیک؟ از تو آب چجوری امسار براکینه و امسری؟ وحدت تو بود بیشی و تو نبیشی ورب و نیا به حزبک نبیشی ورب به جمعت نبشی واره ونیا نوای کی داری سرکود تو ات بیشی ونیا فش شد که خودی هود بیشته و به امباره هود بیشته سال آیاسام و آودی هود بیشته بیشته و من بینی ن و بین ک حجابون بچه برای آزاد تو همش جانوگینه ام دیانگونه این می آخواهایی یا آب خرابترین ایش هم رویدگیت کمرؤف ونیا دی حقیق حقیق قابل نکبی نوای ولامیانگود دیانگونه این ولایت في ضايع ده ناس ما جوتيه مروفا بصرمان أبي في الساعة كده حقيق كده هذا بقولش عليك ده والجديد عمال يبيك نه ونيه حقيقية بس لو اللي عندك مروفا والجديد ونيه أو مروفا كه أو بنبي دي هواية نفساوية الله بس افادي ده والجديد شو جابه دي هواية نفسامن ودي من بمن ونيه دي ما ودي طبيعتهما ودي عادتما ودي نفسامن اشدي بمن حالاتك ومن بيننا وبينك حجاب أبا خفنا مشركه ولكن عن ان الله هو رسول الله عليه وسلم يقولون ان الله هو الله عليه وسلم يقولون ان الله الله صلى الله عليه الله هو الله عليه وسلم تو والله عملبك او قمانديك بو هندكو نهلي وامجد قمانديك ان بو هندكو تاو بسرمان شيكين نهلين ينفعمل يعني دو عملبك دي او دي نيتاب بشدكاجت بشد تو دي دي نهو عرب فاننا عامل اننا عاملون امجد دي دي نهو تشين ينفعمل لاخرتك ونحن نعملو لدنيانا يعني تو عملبك بو اخرته ما امام بو اخرته نيا وامجد اعمالك كين و هم عملية بو دنیا يكيين و ها وغلقا خطرا و ها وغلقا خطرا مروف و لبتا مروف بشته اكي وانيا توارا بو آخرات هكو شلکا از بو دنیا يشلکا چوك رب العامين هم هموية چه يكرين بو كيره همه چه يكرين كو آخرات جه مانواما و حتو حتا اي وير مروف ده ميتاوه هم مروف بس بو دنیا يشلکت وانيا و آخرات بير كتاوه اوه جويل كيره ها جويل جهنمه أعمل في آخرات بيركاتو وعمل بآخرات نكاتو وبس بو دنياية شوكات أظامل فينا جواهمات شئة أظامنا جواهمات شئة بل هدش من رب العالمين وقت القرآن عن حديث بي عمبيد سعى سامن ذم دنياية كري أو دنياة أعمل في ديركات الدينة خدي أو دنيا أعمل في ديركات الدينة خديد فعمل إننا عاملونا آب مشارکه فا آب جواب او به عماری صلی الله و علیه و سلم. من چیا و مروری دل مروری رقبو رجبو مرور دهولیه تماحتیکت مروری نصیحت کرد مروری دنبشت بر اتوبوهره سر دین خو، کویی ریکا خوب عیجش کم عیج و سر مذهب خوب ن مروری بصرمان چیا و با حقیق راستی دیار بود و دیپ چید وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.